مش همناك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح اهم حاجه ما تنسانيش وتسيبلي جرح مش همناك امشي الطريق اللي حاجة ما جرح و ببقى لو قلت هنساك هختار إسا يعيسني يا غزاك لكن كمان مش همنعك من ناحيتي بعدك خلاص هرضى بنصيبي واسمتي حواليا ناس تصعب عليهم وحدتي من ناحيتي بعدك خلاص هرضى بمصيبي واسمتي حواليا ناس تصعب عليهم وحدتي وبفتكر